بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا ا ل ن ا س ُ اتَّقُوا ر َ ب َّ ك ُ م ا ل َّ ذ ي خ َ ل َ ق َ ك ُ م مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ز َ و ج َ ه َ ا وَخَلَقَ مِنْهَا ز َ و ج َ ه َ ا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا ك َ ث ي ر ا و َ ن ِ س َ ا ء وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه ا ل ذ ي ت َ س َ ا ء َ ل و ن َ بِهِ و َ ا ل ْ أ َ ر ح َ ا م إ ِ ن ا ل ل َّ ه ك ا ن َ ع َ ل َ ي ك ُ م ر َ ق ي ب ً ا و َ آ ت ُ ا ل ْ ي َ ت َ ا م َ ا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا ف َ ا ن ك ِ ح ُ و ا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدَنَا أَلَّا تَعُولُوا وَآتِ ا ل ن س َ ا ء ص َ د ُ ق ا ت ِ ه ِ ن ن ِ ح ْ ل َ ة ف َ إ ن طِبْنَ لَكُمْ عَن ش َ ي ء ٍ م ِ ن ْ ه ُ نَفْسًا ف َ ك ُ ل ُ و ه هَنِيئًا م َّ ر ِ ي ئ ا وَلَا تُؤْتُّ فَهَا أَمْولَكُم الَِّ جَعَلَ اللهَّهُ لَكُمْ قَمَوا ر ز ق و ه م ف ي ه ا و َ ك ُْ ه م وَرزُقُهُم فِيهَا وَكْسُهُم وَقُولوا لَهُم قَوْلَم مَعْرفَا و َ ب ت ِ و ا ا ل ْ ي ت َ ا م َ ى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ا ل ن ّ ك َ ا ح َ فَإِنْ آنَسْتُم م ِ ن ْ ه ُ م رُشْدًا فَادْفَعُوا إ ل َ ي ه ِ م ْ أ َ م ْ و َ ا ل َ ه ُ م فَإِنْ آنَسْتُم م ِ ن ْ ه ُ م ر ُ ش ْ د ً ف َ د ْ ف َ ع ُ و ا إ ل َ ي ْ ه ِ م أ َ م و ا ل َ ه ُ م وَلَا ت َ أ ك ُ ل ُ و ه َ ا إ ِ س ر َ ا ف ً ا وَبِدَارًا أَن ي َ ك ْ ب َ ر و ا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 ل ل ر ِّ ج ا ل ِ ن َ ص ي ب ٌ م ِّ م ا تَرَكَ ا ل ْ و ا ل ِ د ا ن ِ و َ ا ل ْ أ َ ق ْ ر َ ب و ن َ و َ ل ِ ل ن ّ س َ ا ء نَصِيبٌ م ِّ م ا تَرَكَ ا ل ْ و ا ل ِ د َ ا ن ِ و َ ا ل ْ أ َ ق ْ ر َ ب و ن َ م ِ م ّ ا قَلَّ مِنْهُ أ َ و ك َ ث ُ ر ن َ ص ي ب ً ا م َّ ف ُ و ض ً ا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 ف ل ي ت َّ ق ِ ا ل ل َ ه وَلْيَقُولُ قَوْلًا س َ د ي د ا إ ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ أ ْ ك ُ ل و ن َ أ َ م و ا ل َ ا ل ي ت َ ا م َ ى ظ ُ ل م ً ا إ ِ ن َ م َ ا ي أ ك ُ ل و ن َ ف ي ب ط ُ و ن ه ِ م نَارًا و َ س َ ي َ ص ْ ل َ و ن َ س َ ع ي ر ا ي ُ و ص ي ك ُ م ا ل ل َّ ه ف ي أ َ و ل ا د ِ ك ُ م ل ِ ل ذ ك َ ر ِ م ِ ث ل ُ حَظِّ ا ل أ ُ ن ث َ ي َ ي ن فَإِن ك ُ ن ن ِ س َ ا ء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ف َ ل َ ه ُ ن ث ُ ل ث َ ا مَا ت َ ر َ ك وَإِن ك َ ا ن َ ت وَاحِدَةً ف َ ل َ ه ا ا ل ن ِ ص ف ُ و َ ل ِ أ َ ب َ و ي ه ِ لِكُلِّ و ا ح ِ د ٍ م ِ ن ه م َ ا السُّدُسُ م ِ م ّ ا تَرَكَ إ ن كَانَ ل َ ه و َ ل َ د فَإِن ل ّ م يَكُن ل ه ُ وَلَدٌ و َ و ر ِ ث َ ه ُ أ َ ب َ و ا ه ُ فَلِأُمِّهِ ا ل ث ّ ل ُ ث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 و َ إ ِ ن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ ا م ْ ر َ أ ة ٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ م ِ ن ْ ه م َ ا ا ل س ّ د ُ س ف َ إ ِ ن ك ا ن ُ و ا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ ف َ ه ُ م شُرَكَاءُ فِي ا ل ث ّ ل ُ ث ِ مِن ب َ ع ْ د و َ ص ِ ي َ ة مِن ب َ ع د و َ ص ِ ي َِ ي ُ و ص ي بِهَا أ َ و د َ ي ن ٍ غ َ ي ر َ م ُ ض َ ا ر ّ و َ ص ي َ ة ً مِنْ ا ل ل َّ ه و ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي م ٌ ح َ ل ي م تِلْكَ ح د و د ُ ا ل ل َّ ه ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 ف َ إ ِ ن شَهِدُوا ف َ أ َ م ْ س ِ ك ُ و ه ن فِي ا ل ب ي و ت حَتَّى ي َ ت َ و ف َّ ا ه ُ م ا ل م َ و ْ ت ُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ ل َ ه ُ م سَبِيلًا و َ ا ل َّ ذ َ ا ن ي َ أ ت ي َ ا ن ِ ه َ ا م ِ ن ك ُ م ْ فَآذُوهُمَا ف َ إ ِ ن تَابَا وَأَصْلَحَا ف َ أ َ ع ر ِ ض ُ و ا عَنْهُمَا إ ن الله كان توابا رحيما إ ن م ا التوبه ع ل ى الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فاولئك ك َ ت و ب َ الله ع َ ل َ ي ه ِ م و َ ك ا ن َ الله ع َ ل ي م ا حكيما و َ ل َ ي س َ ت التَّوْبَة ل ل َّ ذ ي ن َ ي َ ع م َ ل و ن َ ا ل س َّ ي ئ ا ت ح َ ت َ ى إِذَا حَضَرَ أ ح َ د َ ه ُ م ُ ا ل م َ و ْ ت ُ قَالَ إ ِ ن ي تُبْتُ الْآنَ و َ ل ِ ل َّ ذ ي ن َ ي م و ت ُ و ن َ و َ ه ُ م ك ُ ف َّ ا ر و َ ل ل َّ ذ ي ن َ ي َ م و ت ُ و ن َ وَهُمْ ك ُ ف ّ ا ر ٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أ َ ل ي م ً ا يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ا ل ن ِ س َ ا ء كَرْهًا وَلَا ت َ ع ض ُ ل ُ و ه ن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 أ ت َ أ ْ خ ُ ذ ُ و ن َ ه ُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا م ُ ب ِ ي ن ً ا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَخْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ م ِ ن ك ُ م ْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح ا ب ا ؤ ك م من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء س ب ي ل ا ح ُ ر م َ ت ع َ ل َ ي ك ُ م ْ أ ُ م ّ ه َ ا ت ُ ك ُ م و َ ب َ ن ا ت ُ ك ُ م و َ أ َ خ َ و ا ت ُ ك ُ م و َ ع َ م َّ ا ت ُ ك ُ م و َ خ َ ا ل ا ت ُ ك ُ م و َ ب َ ن ا ت ُ الأَخِ و َ ب َ ن ا ت ُ ا ل أ ُ خ ْ ت وَبَنَاتُ الأُخْتِ و َ أ ُ م ّ ه َ ا ت ُ ك ُ م ُ اللَّاتِي أ َ ر ض َ ع ْ ن َ ك ُ م ْ و َ أ َ خ َ و ا ت ُ ك ُ م م ِ ن َ ا ل ر َّ ض َ ا ع ة ِ و َ أ ُ م ّ ه ا ت ُ نِسَائِكُمْ و َ أ ُ م ّ ه ا ت ُ نِسَائِكُمْ و َ ر َ ب َ ا ئ ِ ب ُ ك ُ م اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي د َ خ َ ل ْ ت ُ م ب ِ ه ِ ن فَإِن ل ّ م ت َ ك ُ و ن و ا د َ خ َ ل ْ ت ُ م ب ِ ه ِ ن ف َ ل ا جُنَاحَ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ وَحَلَائِلُ أ َ ب ن َ ا ئ ِ ك ُ م و َ ح َ ل َ ا ِ ل ُ أ َ ب ْ ن َ ا ِ ك ُ م ُ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن ت َ ج م َ ع ُ و ا ب َ ي ن ا ل أ ُ خ ت َ ي ن ِ إ ِ ل ا مَا قَدْ س َ ل َ ف إ ِ ن اللَّهَ كَانَ غ ف و ر ً ا رَّحِيمًا و َ ا ل ْ م ُ ح ص َ ن ا ت ُ مِنَ ا ل ن ِ س َ ا ء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أ َ ي م ا ن ُ ك ُ م ْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن ت َ ب ت َ غ ُ و ا ب ِ أ َ م و َ ا ل ِ ك ُ م م ُ ح ْ ص ِ ن ي ن َ غ ي ْ ر َ م ُ س َ ا ف ِ ح ِ ي ن فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ م ِ ن ْ ه ُ ن ّ ف َ آ ت ُ و ه ُ ن أ ج ُ و ر َ ه ُ ن َّ ف َ ر ي ض َ ة وَلَا ج ُ ن ا ح َ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ فِي مَا ت َ ر َ ض َ ي ْ ت ُ م ب ِ ه م ِ ن بَعْدِ ا ل ْ ف َ ر ي ض َ ة إ ِ ن اللَّهَ كَانَ ع َ ل ي م ً ا ح َ ك ي م ً ا و َ م ن ل َ م ْ ي َ س ْ ت َ ط ِ ع مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ ا ل ْ م ح ص َ ن َ ا ت ِ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن َ ا ت ِ ف َ م ِ م ّ ا م َ ل َ ك َ ت أ َ ي م َ ا ن ُ ك ُ م م ن ف َ ت َ ي ا ت ِ ك ُ م ا ل م ُ ؤ م ِ ن َ ا ت و ا ل ل َّ ه ُ أ َ ع ل َ م ُ ب ِ إ ي م َ ا ن ِ ك ُ م بَعْضُكُم م ن ب َ ع ض ف َ ا ن ك ِ ح ُ و ه ن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ و َ آ ت ُ و ه ُ ن ّ أ ج و ر َ ه ُ ن بِالْمَعْرُوفِ م ُ ح ص َ ن ا ت ٍ غَيْرَ م س َ ا ف ِ ح ا ت ٍ و َ ل ا م ُ ت َّ خ ِ ذ ا ت ِ أ َ خ ْ د ا ن فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ا ل ْ ع َ ن َ ت َ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِغُوا خَيُرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ي ر ي د ا ل ل ه ل ي ب َ ي ِ ن َ ل ك م و َ ي ه د ي َ ك ُ م س ُ ن َ ن ا ل ذ ِ ي ن َ مِن ق َ ب ل ك ُ م و َ ي ت ُ و ب َ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ و ا ل ل َ ه ُ ع َ ل ي م ح َ ك ي م و ا ل ل َ ه ُ ي ر ي د أَن ي ت ُ و ب َ ع َ ل َ ي ك ُ م و َ ي ُ ر ي د ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ ت َّ ب ِ ع و ن َ الشَّهَوَاتِ أَن ت َ م ي ل و ا م َ ي ل ً ا ع ظ ي م ً ا ي ر ي د اللَّهُ أ َ ن ي ُ خ َ ف ّ ف َ ع َ ن ك ُ م وَخُلِقَ ا ل إ ن س َ ا ن ُ ض َ ع ي ف ً ا ي ا أ َ ي ُ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا لَا ت َ أ ك ُ ل ُ و ا أ َ م و َ ا ل َ ك ُ م ْ ب َ ي ن َ ك ُ م ْ ب ِ ا ل ب ا ط ِ ل ِ إِلَّا أ َ ن ت َ ك ُ و ن ت ِ ج َ ا ر َ ة ع َ ن تَرَاضٍ م ِ ن ك ُ م وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ك َ ا ن ب ِ ك ُ م ر ح ي م ً ا و َ م َ ن ي َ ف ع َ ل ذَلِكَ ع ُ د و ا ن ً و َ ظ ُ ل م ً ا فَسَوْفَ ن ُ ص ل ي ه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ ع ل ى ا ل ل َّ ه ي َ س ي ر ً ا إ ِ ن ت َ ج ت ْ ن َ ا بُكَآءَ رَمَاتٍ ه َ و ن َ عَنْهُ ن ك َ ف ِّ ر ع َ ن ك ُ م س َ ي ئ ا ت ِ ك ُ م و َ ن د ْ خ ِ ل ك ُ م م د ْ خ َ ل ً ا كَرِيمًا وَلَا ت َ ت َ م َ ن َّ و ا مَا فَضَّلَ اللَّهُ ب ِ ه ب َ ع ض َ ك ُ م ْ ع ل َ ى ب َ ع ض ل ل ر ج ا ل ِ ن َ ص ي ب ٌ م ِ م ا اكْتَسَبُوا و َ ل ِ ل ن س َ ا ء ن َ ص ي ب ٌ م ِّ م ا ا ك ْ ت َ س َ ب ْ ن و َ ا س ْ أ ل ُ و ا ا ل ل َّ ه مِن ف َ ض ل ِ ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه كَانَ بِكُلِّ ش َ ي ْ ء ع َ ل ي م ا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ع َ ل ى ا ل ن ّ س َ ا ء ِ بِمَا ف َ ض َّ ل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى ب َ ع ْ ض وَبِمَا أَنفَقُوا م ِ ن أ َ م ْ و َ ا ل ِ ه ِ م فَالصَّالِحَاتُ ق ا ن ت َ ا ت ٌ ح َ ا ف ِ ظ ا ت ٌ ل ِ ل ْ غ َ ي ب ِ ب م َ ا حَفِظَ ا ل ل َّ ه و َ ا ل َ ا ت ي تَخَافُونَ ن ُ ش و ز َ ه ُ ن ّ ف َ ع ِ ظ ُ و ه ن و َ ا ه ج ُ ر ُ و ه ن فِي ا ل م َ ض ا ج ِ ع ِ و َ ا ض ْ ر ب ُ و ه ُ ن فَإِنْ أ َ ط َ ع ن َ ك ُ م فَلَا تَبُغُوا ع َ ل َ ي ْ ه ِ ن ّ سَبِيلًا إ ِ ن ا ل ل َّ ه كَانَ ع َ ل ِ ي ً ا ك َ ب ي ر ً ا وَإِنْ خِفْتُمْ ش ِ ق ا ق ً بَيْنَهُمَا ف َ ب َ ع ث ُ و ا حَكَمًا م ِ ن أَهْلِهِ وَحَكَمًا م ِ ن أَهْلِهَا إ ن ي ُ ر ي د َ ا إِصْلَاحًا ي و َ ف ق ِ ا ل ل ه ُ بَيْنَهُمَا إ ِ ن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خ َ ب ي ر ا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 و ا ل َّ ذ ي ن َ يُنفِقُونَ أ َ م و ا ل َ ه ُ م ر ِ ئ ا ء َ النَّاسِ وَلَا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل ل ه ِ وَلَا ب ِ ا ل ي َ و م ِ ا ل آ خ ِ ر وَمَن ي َ ك ُ ن ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ ل َ ه ق َ ر ي ن ً ا فَسَاءَ ق َ ر ي ن ً ا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ و َ أ َ ن ف َ ق ُ و ا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ ع َ ل ِ ي م ً ا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ و َ إ ِ ن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا و َ إ ِ ن تَكُ حَسَنَةٌ ي ُ ض َ ا ع ِ ف ه َ ا وَيُؤْتِ مَنْ ل د ن ه ُ أَجْرًا ع ظ ِ ي م ً ا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أ ُ م ّ ة ٍ ب ِ ش َ ه ي د ٍ و َ ج ِ ئ ْ ن ا بِكَ عَلَى ه ؤ ُ ل َ ا ء ش َ ه ي د ً ا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 وَإِن كُنتُم م َ ر ض َ ى أَوْ ع َ ل َ ى سَفَرٍ أ َ و ج َ ا ء أ ح َ د ٌ مِّنكُم م ِ ن َ ا ل غ ا ئ ِ ط ِ أَوْ ل ا م َ س ْ ت ُ م ا ل ن ِ س َ ا ء أَوْ ل ا م َ س ْ ت ُ م ا ل ن ِ س َ أ َ ف َ ل َ م ت َ ج د ُ و ا مَّ ف ت َ ي َ م َّ م ُ و ا ص َ ع ي د ً ا ط َ ي ب ً ا فَامْسَحُوا ب و ج و ه ِ ك ُ م و َ أ َ ي د ي ك ُ م ْ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ك َ ا ن ع َ ف و ً ا غَفُورًا أ َ ل َ م تَرَ إِلَى ا ل ذ ي ن َ أ و ت ُ و ا ن َ ص ي ب ً ا م ِ ن ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ ي َ ش ْ ت َ ر و ن َ الضَّلَالَةَ و َ ي ُ ر ِ ي د و ن َ أَن تَضِلَّ ا ل س َّ ب ي ل و ا ل ل َّ ه ُ أ َ ع ل َ م ُ ب ِ أ َ ع ْ د ا ئ ِ ك ُ م ْ وَكَفَى بِاللَّهِ و َ ل ِ ي ا وَكَفَى بِاللَّهِ ن َ ص ِ ي ر ا مِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ هَادُوا ي ُ ح َ ر ِّ ف و ن َ ا ل ك َ ل ِ م َ عَنْ م و َ ا ض ِ ع ِ ه ِ و َ ي ق ُ و ل و ن َ س َ م ِ ع ن َ ا و َ ع َ ص َ ي ن َ ا و َ ي ق و ل ُ و ن َ س َ م ِ ع ن َ ا و َ ع ص َ ي ن َ ا و َ ا س ْ م ع غَيْرَ مُسْمَعٍ و َ ر ا ع ِ ن َ ا لَيًا ب ِ أ َ ل س ِ ن َ ت ِ ه ِ م وَطَعْنًا فِي ا ل د ي ن و َ ل َ و أ َ ن ه ُ م ْ ق َ ا ل و ا س َ م ِ ع ن َ ا وَأَطَعْنَا و َ ا س ْ م َ ع و َ ن ظ ُ ر ْ ن َ ا لَكَانَ خ َ ي ر ً ا ل ه ُ م وَأَقْوَمَ وَلَكِن ل ّ ع َ ن َ ه ُ م اللَّهُ ب ِ ك ُ ف ْ ر ِ ه م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 ف َ ن ر د ّ ه َ ا ع ل َ ى آدْبَارِهَا أ َ و ن َ ل ع َ ن َ ه ُ م ك َ م ا لَعَنَ أ ص ح َ ا ب َ ا ل س َّ ب ت وَكَانَ أَمْرُ ا ل ل َّ ه م َ ف ْ ع و ل ا إ ِ ن ا ل ل َّ ه ل ا ي َ غ ْ ف ِ ر أ َ ن ي ش ر َ ك َ ب ِ ه و َ ي َ غ ف ِ ر م ا دُونَ ذَلِكَ ل ِ م َ ن ي ش َ ا ء وَمَن ي ُ ش ْ ر ِ ك بِاللَّهِ ف َ ق َ د ا ف ت َ ر َ ى إ ِ ث م ً ا ع ظ ي م ً ا أ َ ل َ م تَرَ إِلَى ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ ز ك ُ و ن َ أَنفُسَهُمْ بَلِ ا ل ل ه ُ ي ز َ ك ي مَن ي ش َ ا ء وَلَا ي ُ ظ ْ ل َ م و ن َ ف َ ت ي ل ً ا ا ُ ن ظ ُ ر ك َ ي ف َ ي َ ف ْ ت َ ر و ن َ ع ل َ ى اللَّهِ ا ل ك َ ذ ب َ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا م ُ ب ي ن ً ا ا ل َ م ت ر َ إ ِ ل ى ا ل ذ ي ن َ أ و ت ُ و ا ن َ ص ي ب ً ا م ِ ن َ ا ل ك ِ ت ا ب ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل ج ِ ب ْ ت ِ و ا ل ط ا غ و ت ِ و َ ي ق و ل ُ و ن َ ل ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ه ؤ ُ ل ا ء ي َ ه د ِ مِنَ ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا س َ ب ي ل ً ا أُولَئِكَ الَّذِينَ ل ع َ ن َ ه ُ م ا ل ل َّ ه وَمَن ي ل ع َ ن ا ل ل َ ه ُ فَلَن ت َ ج د ل َ ه ن َ ص ي ر ً ا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 إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي َ أ ْ م ُ ر ك ُ م ْ أ َ ن تُؤَدُّوا ا ل ْ أ م ا ن ا ت ِ إ ل َ ى ٰ أَهْلِهَا وَإِذَا ح َ ك َ م ت ُ م بَيْنَ النَّاسِ أ َ ن ت َ ح ك ُ م و ا ب ِ ا ل ع َ د ل ِ إ ِ ن اللَّهَ ن ِ ع م َّ ا ي َ ع ِ ظ ُ ك ُ م بِهِ إ ِ ن اللَّهَ كَانَ س َ م ي ع ً ا ب َ ص ي ر ً ا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 و َ ي ُ ر ي د ا ل ش َّ ي ْ ط ا ن ُ أَن ي ُ ض ِ ل ّ ه ُ م ْ طُلالًا ب َ ع ي د ً ا وَإِذَا قِيلَ ل َ ه ُ م ت َ ع َ ا ل َ و ا إ ل َ ى مَا أ َ ن ز َ ل ا ل ل َّ ه و َ إ ل َ ى الرَّسُولِ ر َ أ ي ت َ ا ل م ُ ن ا ف ِ ق ِ ي ن َ ي َ ص ُ د ّ و ن َ عَنكَ ص د ُ و د ً ا ف ك َ ي ْ ف َ إِذَا أ َ ص َ ا ب َ ت ه ُ م م ُ ص ي ب َ ة ٌ بِمَا ق َ د َّ م َ ت أ َ ي ْ د ي ه ِ م ث م َ جَاءُوكَ ي ح ْ ل ِ ف ُ و ن َ ب ِ ا ل ل َّ ه ث م َ ج َ و ك َ ح ْ ل ِ ف و ن َ ب ا ل ل َّ ه ِ إ ن ْ أَرَدْنَا إِلَّا إ ِ ح س َ ا ن ً ا وَتَوْفِيقًا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 ثُمَّ لَا ي َ ج ِ د ُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنُقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أ خ ْ ر ُ ج ُ و ا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ و َ ل َ و أ َ ن ه ُ م فَعَلُوا مَا ي ُ و ع َ ظ و ن َ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا ل ه ُ م وَأَشَدَّ ت َ ث ب ي ت ً ا وَإِذًا ل آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ م م ِ ن ل َّ د ُ ن ّ ا أ َ ج ر ً ا عَظِيمًا و َ ل َ ه َ د َ ي ْ ن َ ا ه ُ م ص ِ ر ا ط ً ا م ُ س ت َ ق ِ ي م ً ا و َ م ن يُطِعِ ا ل ل َ ه وَالرَّسُولَ ف َ أ ُ ل َ ئ ِ ك َ مَعَ ا ل َّ ذ ي ن َ أ َ ن ْ ع م َ اللَّهُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م م ِ ن ا ل ن َّ ب ِ ي ِ ي ن َ و َ ا ل ص ِ د ّ ي ق ي ن َ و َ ا ل ش ه َ د َ ا ء و َ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ي ن و َ ح س ن َ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ ا ل ف َ ض ْ ل ُ مِنَ ا ل ل َّ ه وَكَفَى بِاللَّهِ ع َ ل ي م ً ا يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا خ ذ ُ و ا حِذْرَكُمْ فَنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا ج َ م ي ع ا وَإِنَّ م ِ ن ك ُ م لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ف َ إ ِ ن أ َ ص َ ا ب َ ت ك ُ م م ُ ص ي ب َ ة ٌ ق َ ا ل ُ ق َ د أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن م َ ع َ ه ُ م ش َ ه ي د ً ا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ م ِ ن َ اللَّهِ لَا ي ُ ق َ ل ُ ل ك َ أ َ ل َ م يَكُن ب َ ي ْ ن َ ك ُ م وَبَيْنَهُ م َ و د َّ ة ٌ إ ن ي َ ل َ ي ت َ ن ِ ي كُنتُ م َ ع َ ه ُ م فَأَفُوزَ فَوْزًا ع ظ ِ ي م ً ا ف َ ل ْ ي ق ا ت ِ ل ْ فِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ ا ل ذ ي ن َ ي ش ع و ن َ ا ل ح َ ي ا ة َ الدُّنْيَا ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة و َ م َ ن ي ُ ق ا ت ِ ل فِي س َ ب ي ل اللَّهِ ف َ ي ُ ق ت َ ل ْ أَوْ ي َ غ ْ ل ِ ب فَسَوْفَ ن ُ ؤ ْ ت ي ه ِ أ َ ج ر ً ا عَظِيمًا وَمَا ل ك ُ م ْ ل ا ت ُ ق ا ت ِ ل و ن َ فِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ و َ ا ل ْ م ُ س ْ ت َ ض ْ ع َ ف ي ن َ مِنَ ا ل ر ج َ ا ل ِ و َ ا ل ن ِّ س َ ا ء و ا ل ْ و ل ْ د ا ن ِ ا ل ذ ي ن َ ي ق و ل ُ و ن َ ر َ ب ن َ ا أ َ خ ْ ر ِ ج ن َ ا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ا ل ظ َ ا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 ف َ ق ا ت ِ ل ُ و ا أ َ و ْ ل ي ا ء ا ل ش َّ ي ط ا ن ِ إ ن ك َ ي د َ ا ل ش َّ ي ط ا ن كَانَ ض َ ع ي ف ً ا أَلَمْ تَرَ إِلَى ا ل ذ ِ ي ن َ قِيلَ ل َ ه ُ م كُفُّوا أ َ ي د ِ ي َ ك ُ م ْ و َ أ ق ِ ي م ُ و ا الصَّلَاةَ وَآتُوا ا ل ز َّ ك ا ة َ ف ل َ م َّ ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إ ذ َ ا ف َ ر ي ق ٌ م ِ ن ه ُ م يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ ا ل ل َّ ه أَوْ أَشَدَّ خ َ ش ْ ي َ ة و َ ق ا ل ُ و ا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ا ل ق ِ ت َ ا ل َ ل َ و ل ا أ َ خ َ ر ْ ت َ ن َ ا إ ل َ ى أَجَلٍ ق َ ر ي ب قُلْ مَتَاعُ ا ل د ُّ ن ي َ ا ق َ ل ِ ي ل و َ ا ل آ خ ِ ر ة ُ خ َ ي ر ٌ ل َِّ ن َ ا ت َّ ق َ و َ ل َ ا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أ َ ي ن م َ ا ت َ ك ُ و ن و ا ي ُ د ْ ر ِ ك ك ُ م الْمَوْتُ و َ ل َ و ك ُ ن ت ُ م ف ي ب ُ ر و ج م ُّ ش َ ي َ د ة وَإِن ت ُ ص ِ ب ه ُ م حَسَنَةٌ ي َ ق ُ و ل و ا ه ذ ه ِ مِنْ ع ِ ن د ِ اللَّهِ وَإِن ت ُ ص ِ ب ه ُ م س َ ي ئ َ ة ٌ ي َ ق ُ و ل و ا ه ذ ه ِ مِنْ ع ن د ِ ك ق ُ ل ك ُ ل ّ مِنْ ع ِ ن د ِ ا ل ل ه فَمَالَ ه َٰ ؤ ُ ل َ ا ء ق و ْ م ٌ ل ا ي ك ا د ُ و ن َ ي َ ف ق َ ه ُ و ن َ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ س َ ي ئ َ ة ٍ ف َ م ِ ن ن َ ف ْ س ِ ك و َ أ َ ر س َ ل ْ ن ا ك َ ل ِ ل ن َ ا س ِ ر س ُ و ل ً ا وَكَفَى بِاللهِ ش َ ه ي د ً ا مَن ي ط ع ِ ا ل ر َّ س ُ و ل فَقَدْ أَطَاعَ ا ل ل َّ ه وَمَن ت َ و َ ل ّ ى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ ع َ ل َ ي ه ِ م حَفِيظًا و َ ي َ ق و ل ُ و ن َ ط ا ع َ ة ٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ ع ِ ن د ك َ بَيْتَ قَائِفَةٍ م ِ ن ْ ه ُ م غَيْرَ ا ل َّ ذ ي ت َ ق و ل و ا ل ل َّ ه ُ يَكْتُبُ مَا ي ُ ب َ ي ِ ت و ن َ ف َ ع ر ِ ض ع َ ن ه ُ م و َ ت َ و َ ك َّ ل ع َ ل ى ا ل ل َّ ه وَكَفَى بِاللَّهِ و َ ك ي ل ً ا أَفَلَا ي ت َ د َ ب َّ ر و ن َ ا ل ق ُ ر ْ آ ن َ وَلَوْ كَانَ مِنْ ع ِ ن د ِ غَيْرِ ا ل ل َ ه ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا ك َ ث ي ر ً ا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ ا ل خ َ و ْ ف أ َ ذ ا ع ُ و ا ب ِ ه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ا ل ر َّ س ُ و ل وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ م ِ ن ْ ه ُ م ل َ ع َ ل م َ ه ُ ا ل ذ ِ ي ن َ يَسْتَنبِطُونَهُ م ِ ن ه ُ م وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ وَرَحْمَتُهُ ل ا ت َّ ب َ ع ْ ت ُ م ُ الشَّيْطَانَ إِلَّا ق َ ل ِ ي ل ً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 إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا جمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فَمَا ل ك ُ م فِي ا ل م ُ ن ا ف ق ي ن َ ف ِ ئ َ ت َ ي ن ِ و ا ل ل َّ ه ُ أ َ ر ك َ س َ ه ُ م بِمَا كَسَبُوا أ َ ت ُ ر ي د و ن َ أَن ت ه ْ د ُ و ا مَن أَضَلَّ ا ل ل َّ ه وَمَن ي ُ ض ل ل ِ ا ل ل ه ُ فَلَن ت َ ج د َ ل َ ه سَبِيلًا وَادُّ ل َ و ت َ ك ف ُ ر و ن َ كَمَا ك َ ف َ ر و ا ف َ ت َ ك ُ و ن و ن َ س َ و ا ء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 إ ِ ل َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ ص ِ ل و ن َ إِلَى قَوْمٍ ب َ ي ْ ن َ ك ُ م و َ ب َ ي ن َ ه ُ م م ي ث َ ا ق ٌ أَوْ جَاءُوكُمْ ح َ ص ْ ر َ ت ص ُ د ُ و ر ُ ه ُ م أ َ ن ي ُ ق ا ت ِ ل ُ و ك ُ م ْ أ َ و ي ُ ق ا ت ِ ل ُ و ا ق َ و ْ م َ ه ُ م و َ ل َ و شَاءَ اللَّهُ ل َ س َ ل َّ ط َ ه ُ م ع َ ل َ ي ك ُ م ف َ ل َ ق َ ا ت َ ل ُ و ك ُ م ف َ إ ن ا َ ع ت َ ز َ ل ُ و ك ُ م ْ ف َ ل َ م ي ق َ ا ت ِ ل ُ و ك ُ م ْ و َ أ َ ل ق َ و ْ إ ل َ ي ك ُ م السَّلَمَ فَمَا ج َ ع ل َ اللَّهُ لَكُمْ ع َ ل َ ي ه ِ م سَبِيلًا س َ ت َ ج د و ن َ آ خ ر ي ن َ ي ر ي د و ن َ أ َ ن ي أ ْ م َ ن ُ و ك ُ م ْ وَيَأْمَنُوا ق َ و ْ م َ ه ُ م ك ُ ل م َ ا رُدُّوا إ ل َ ى ا ل ف ِ ت ْ ن َ ة ِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ و َ ي ُ ل ق ُ و ا إ ل َ ي ك ُ م ا ل س َّ ل َ م َ و َ ي َ ك ُ ف ّ و ا أ َ ي د ِ ي َ ه ُ م ف َ خ ُ ذ ُ و ه ُ م و َ ق ْ ت ُ ل ُ و ه ُ م حَيْثُ ث َ ق َ ف ت ُ م ُ و ه ُ م و َ أ ُ و ل ئ ِ ك م ج َ ع ل ْ ن َ ا لَكُمْ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م س ُ ل ط ا ن ا م ُ ب ِ ي ن ً ا وَمَا كَانَ ل ِ م ُ ؤ ْ م ن ٍ أَن يَقْتُلَ م ُ ؤ م ِ ن ً ا إِلَّا خَطَأً و َ م َ ن قَتَلَ م ُ ؤ م ِ ن ً ا خ َ ط َ ا ف َ ت َ ح ْ ر ي ر رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَذِيَةٌ م ُ س َ ل َّ م َ ة إ ل َ ى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ ي ص َّ د َّ ق ُ و ا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ ل ك ُ م ْ وَهُوَ م ُ ؤ م ِ ن ٌ ف َ ت َ ح ْ ر ي ر رَقَبَةٍ م ُ ؤ ْ م ِ ن َ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 وَمَي يَقَتُ ل ْ م ُ ؤ ْ م ن ِ ن ً ا مُتَعَِّدَم فَجَزَ ؤ ُ ه ُ جَهََّ مُخَالِدَم فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَ و غ ض ب ا ل ل ه ُ ع ل ي ه و َ ل َ ع َ ن ه و َ ع د َّ لَهُ عَذاَابًا عظِيمَا. يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا إ ذ َ ا ض َ ر َ ب ت ُ م ْ فِي س َ ب ي ل اللَّهِ ف َ ت َ ب َ ي ّ ن و ا وَلَا ت َ ق و ل ُ و ا لِمَنْ ل ق َ ى إ ِ ل َ ي ك ُ م السَّلَمَ ل س ْ ت َ مُؤْمِنًا ت َ ب ت َ غ و ن َ ع ر َ ض َ ا ل ح َ ي َ ا ة ِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ م َ غ ا ن م ُ ك ث ي ر َ ة كَذَلِكَ ك ُ ن ت ُ م ق ف َ م َ ن ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ك ُ م ف َ ت َ ب َ ي ن و ا إ ِ ن اللَّهَ ك َ ا ن بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ خ َ ب ي ر ا ل ا ي َ س ْ ت َ و ي ا ل ق ا ع ِ د و ن َ مِنَ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ غَيْرُ أُولِي ا ل ض َّ ر ر ِ و َ ا ل ْ م ُ ج ا ه د و ن َ فِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ ب ِ أ َ م و َ ا ل ِ ه ِ م و َ أ َ ن ف ُ س ِ ه م ف َ ض َّ ل ا ل ل ه ا ل م ج ا ه د ي ن َ ب أ َ م و َ ا ل ِ ه ِ م وَأَنفُسِهِمْ ع ل ى ا ل ق ا ع ِ د ِ ي ن َ د ر َ ج َ ة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ا ل ح ُ س ن َ و َ ف َ ض َّ ل ا ل ل َ ه ُ ا ل م ج ا ه د ي ن َ ع ل ى ا ل ق ا ع ِ د ي ن َ أ َ ج ر ً ا ع ظ ي م ً ا د َ ر ج ا ت ٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً و َ ر َ ح م َ ة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ق ا ل ُ و ا فِيمَ كُنتُمْ ق ا ل ُ و ا ك ُ ن ا م ُ س ْ ت َ ض ْ ع ف ي ن َ فِي ا ل أ ر ْ ض ق ا ل ُ و ا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ م َ أ ْ و ا ه ُ م جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ م َ ص ي ر ً ا إِلَّا ا ل ْ م ُ س ْ ت َ ض ْ ع ف ي ن َ مِنَ ا ل ر ّ ج َ ا ل ِ وَالنِّسَاءِ و َ ا ل ْ و ِ ل ْ د َ ا ن لَا ي َ س ْ ت َ ط ي ع و ن َ ح ي ل َ ة ً و َ ل ا ي َ ه ت َ د ُ و ن َ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ ك ِ ت َ ع َ س َ اللهُ أ َ يَعْفُوَ ع َ ن ْ ه ُ م و َ ك ا ن َ اللهُ ع َ ف ُ و ً ا غ َ ف ُ و ر و َ م َ ي ُ ه ا ج ر ْ فِي س َ ب ي ل ِ اللهِ ي َ ج ِ د فِي ا ل أ َ ر ض م ُ ر ا غ َ م ً ا ك َ ث ي ر ً ا و َ س َ ع ََ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 وَإذاَا ضَرَبْتُم فِي ا ل أ ر ْ ض ِ فَلَْسَ عَلَيكُم جنااح أَن تَقُصروا مِن الصَّلااتِ إنِ خِفْتُمْ أَ أن يَفتِنَكُم الذيذين كَفَروا إِكافِرينَ كانَوا لَكُمْ عَدُوًا م ُ ب ِ ي ن ا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 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَادَّ ل ل َّ ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ا ل ص َّ ل ا ة َ ف َ ذ ك ِ ر و ا ا ل ل َّ ه ق ِ ي ا م ً ا و َ ق ُ ع و د ً ا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ا ط م َ أ ْ ن ن ت ُ م فَأَقِيمُوا ا ل ص َّ ل ا ة َ إ ِ ن ا ل ص َّ ل ا ة َ ك َ ا ن َ ت عَلَى ا ل م ُ ؤ ْ م ن ي ن َ ك ِ ت ا ب ا م َّ و ق ُ و ت ً ا ولا تهنوا في ب ت غ ا ء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أ َ ن ز َ ل ن ا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ ل ْ خ َ ا ئ ِ ن ِ ي ن َ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ّ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أ َ ن َْ ر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 ه َ أ ن ت ُ م ْ ه َٰ ؤ ُ ل َ ا ء ج َ ا د َ ل ت ُ م ْ ع َ ن ْ ه ُ م فِي ا ل ح ي ا ة ِ الدُّنْيَا فَمَن ي ُ ج َ ا د ِ ل ا ل ل َّ ه ع َ ن ْ ه ُ م يَوْمَ ا ل ق ي ا م َ ة ِ أ َ م َّ ن ي ك ُ و ن ُ ع َ ل َ ي ه ِ م و َ ك ِ ي ل ً وَمَن يَعْمَل سُوءًا أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ ي َ س ْ ت َ غ ف ِ ر ِ ا ل ل ه ي َ ج ِ د ا ل ل َّ ه غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن ي َ ك س ِ ب ْ إ ِ ث م ً ا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ ع َ ل ى ن َ ف ْ س ِ ه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خ َ ط ِ ي ئ َ أَتَنْ و ْ إ م َْ س ي َ م ِ ب ه ب ر ي أ َ ف ق د ا ح ت م َ ل ب ُ ت ا ن َ و ا و م ا م ب ي ن ا و ل َ ل ا ف ض ل ا ل ل ه ع ل ي ك و ر ح م ت ه لَم ط ا ئ ف َ م ن ه م ْ أ ي ض ل ُّ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 وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن ي ت َّ خ ِ ذ ِ ا ل ش َّ ي ط ا ن َ و َ ل ِ ي ا م ِ ن د ُ و ن اللَّهِ فَقَدْ خ َ س ِ ر خ ُ س ر َ ا ن ً ا م ُ ب ِ ي ن ً ا ي َ ع ِ د ُ ه ُ م و َ ي م َ ن ِّ ي ه ِ م وَمَا ي َ ع ِ د ُ ه ُ م ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ إِلَّا غ ُ ر و ر ً ا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ ج َ ه ن َّ م وَلَا ي َ ج د و ن َ ع َ ن ه َ ا م َ ح ي ص ً ا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 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أ َ و أ ُ ن ث َ ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ ي َ د خ ُ ل و ن َ ا ل ج َ ن َّ ة َ وَلَا ي ُ ظ ْ ل َ م و ن َ ن َ ق ي ر ا وَمَن أَحْسَنُ د ي ن ً ا م ِّ م ن أَسْلَمَ وَجْهَهُ ل ِ ل َ ه ِ و َ ه ُ و م ُ ح س ِ ن ٌ و َ ا ت َّ ب َ ع م ِ ل َّ ة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إ ب ْ ر ا ه ِ ي م َ خ َ ل ي ل ً ا وَلِلَّهِ مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ م ا فِي ا ل ْ أ َ ر ْ ض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ ش َ ي ء ٍ م ُ ح ي ط ً ا و َ ي س ْ ت َ ف ْ ت و ن َ ك َ ف ي ا ل ن ِ س َ ا ء ِ ق ُ ل اللَّهُ ي ُ ف ت ي ك ُ م ف ِ ي ه ِ ن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 و َ ت َ ر ْ غ َ ب و ن َ أَن ت َ ن ك ِ ح ُ و ه ُ ن و َ ا ل ْ م ُ س ت َ ض ع َ ف ِ ي ن َ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن ت َ ق و م ُ و ا ل ِ ل ْ ي ت َ ا م َ ى ب ِ ا ل ق ِ س ْ ط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خ َ ي ر ٍ ف َ إ ِ ن ّ ا ل ل َّ ه كَانَ بِهِ ع َ ل ي م ً ا وَإِنِ ا م ر َ أ َ ة ٌ خ َ ا ف َ ت مِنْ ب َ ع ل ه َ ا ن ُ ش و ز ً ا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن ي ُ ص َ ا ل ح َ ا ب َ ي ن َ ه ُ م ا ص ُ ل ح ً ا و َ ا ل ص ُ ل ح ُ خ َ ي ر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ ا ل ش ح ّ ا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 وَلَقَدْ و َ ص َّ ي ن َ ا ا ل ذ ي ن َ أ و ت ُ و ا ا ل ْ ك ِ ت ا ب َ مِنْ ق َ ب ْ ل ِ ك ُ م و َ إ ِ ي ّ ا ك ُ م ْ أَنِ اتَّقُوا ا ل ل َّ ه وَإِن ت َ ك ف ُ ر و ا ف َ إ ِ ن ّ ل ِ ل َ ه ِ مَا فِي ا ل س م ا و ا ت ِ وَمَا فِي ا ل أ َ ر ْ ض و َ ك ا ن َ اللَّهُ غ َ ن ِ ي ً ا ح َ م ي د ً ا وَلِلَّهِ مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ م ا فِي ا ل أ َ ر ض ِ وَكَفَى بِاللَّهِ و َ ك ِ ي ل ا إ ن ي ش َ أ ْ ي ذ ه ِ ب ْ ك ُ م أ َ ي ه َ ا النَّاسُ و َ ي َ أ ت ِ ب ِ آ خ َ ر ي ن وَكَانَ اللَّهُ ع ل ى ذَلِكَ ق َ د ي ر ا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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم ك َ ف َ ر ث م آمَنُوا ث ُ م َ كَفَرُوا فَازْدَادُوا ك ُ ف ر ً ا ل َ م ي ك ُ ن ا ل ل َ ه ُ ل ِ ي َ غ ف ِ ر ل َ ه ُ م و َ ل ا ل ي ه د ِ ي َ ه ُ م س َ ب ي ل ً ا ب َ ش ر ا ل م ُ ن ا ف ِ ق ِ ي ن َ بِأَنَّ ل َ ه ُ م عَذَابًا أ َ ل ي م ً ا ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ ت خ ِ ذ و ن َ ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ أ َ و ل ِ ي َ ا ء مِن د ُ و ن ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن أ ي َ ب ْ ت َ غ و ن َ ع ِ ن د ه ُ م الْعِزَّةَ ف َ إ ِ ن الْعِزَّةَ ل ِ ل َ ه ِ ج َ م ي ع ً ا وَقَدْ ن ُ ز ِ ل ع َ ل َ ي ك ُ م فِي ا ل ك ِ ت ا ب ِ أَنْ إِذَا س َ م ع ت ُ م ْ آ ي ا ت ِ ا ل ل َ ه ِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا ت َ ق ع د ُ و ا م َ ع ه ُ م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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا م ُ ذ َ ب ذ َ ب ِ ي ن َ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى ه َ أ ُ ل َ ا ء ِ وَلَا إِلَى ه َ أ ُ ل َ ا ء ِ و َ م َ ن يُضْلِلِ اللَّهُ ف َ ل َ ن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 وَسَوْفَ يُؤْتِي ا ل ل َ ه ُ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ أ َ ج ر ً ا ع ظ ي م ً ا مَا ي َ ف ْ ع َ ل اللَّهُ ب ع ذ َ ا ب ِ ك ُ م ْ إ ن ش ك َ ر ْ ت ُ م و َ آ م َ ن ت ُ م ْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا ع َ ل ي م ً ا لَا ي ح ب اللَّهُ ا ل ج َ ه ر َ ب ِ ا ل س ّ و ء ِ مِنَ ا ل ق َ و ْ ل ِ إِلَّا مَن ظ ُ ل م وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا ع َ ل ي م ً ا إِن ت ُ ب د ُ و خ َ ي ر ً ا أَوْ ت ُ خ ف ُ و ه أ َ و ت َ ع ْ ف و عَن سُوءٍ إ ِ ن ا ل ل َّ ه كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إ ن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ ن يتخذوا بين ذلك سبيلا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 ي َ س ْ أ ل ُ ك َ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن ت ُ ن َ ز ِ ل َ ع َ ل َ ي ه ِ م ك ت ا ب ً ا مِنَ ا ل س َّ م َ ا ء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أ ك ب َ ر َ مِنْ ذَلِكَ ف َ ق ا ل ُ و ا أَرِنَا ا ل ل َّ ه جَهْرَةً ف َ أ َ خ ذ َ ت ْ ه ُ م الصَّاعِقَةُ ب ِ ظ ُ ل ْ م ِ ه ِ م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 وَرَفَعْنَا ف َ و ْ ق َ ه ُ م ا ل ط ُ و ر َ ب ِ م ي ث ا ق ِ ه ِ م وَقُلْنَا ل َ ه ُ م ادْخُلُوا ا ل ب ا ب َ س ُ ج َّ د ا وَقُلْنَا ل َ ه ُ م ل ا ت َ ع د ُ و ا ف ي ا ل س َّ ب ت ِ و َ أ َ خ َ ذ ْ ن ا م ِ ن ه ُ م م ي ث ا ق ً ا غ َ ل ي ظ ً ا فَبِمَا نَ ق َ ض ِ ه ِ م ي ثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآياتاتِ اللهِ وَقَطلِهِمُ الأأَم ب ِ ا أَ بِغَيْرِ حَِّ وَقَوْلهِم ق ُ ل و ب ُ ن ا غ ل ف و ق و ِ ه م ق ل و ب ُ ن َ ا غ ُ ل ْ ف ُ ب ل َ ل ْ ط َ ب َ ع َ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفرْرِهِم فَلَا يُؤْمِنونَ إِلَّا ق َ ل ل ا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 مَا ل َ ه ُ م بِهِ مِنْ ع ِ ل م ٍ إ ِ ل ا ا ت ِ ب َ ا ع َ ا ل ظ َّ ن وَمَا قَتَلُوهُ ي َ ق ي ن ا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إ ل َ ي ْ ه و ك َ ا ن َ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا و َ إ ِ ن مِنْ أ َ ه ل ِ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ إِلَّا ل َ ي ُ ؤ م ن َ ن َّ ب ِ ه ق َ ب ل َ م و ْ ت ِ ه وَيَوْمَ ا ل ق ِ ي ا م َ ة ِ ي ك ُ و ن ع َ ل َ ي ه ِ م ش َ ه ي د ً ا ف َ ب ِ ظ ُ ل م ٍ مِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ هَادُوا ح َ ر َّ م ن َ ا ع َ ل َ ي ه ِ م ْ ط َ ي ب ا ت ٍ أ ُ ح ِ ل ّ ت ل َ ه م وَبِصَدِّهِمْ عَن س َ ب ي ل اللَّهِ ك َ ث ِ ي ر ا وَأَخَذُهُمُ ا ل ر ّ ب َ ا و َ ق َ د ن ه ُ و ا عَنْهُ و َ أ َ ك ْ ل ه ُ م ُ أ َ م و ا ل َ النَّاسِ ب ِ ا ل ب َ ا ط ِ ل و َ أ َ ع ْ ت َ د ْ ن ا ل ِ ل ك ا ف ِ ر ي ن َ م ِ ن ْ ه ُ م ع ذ َ ا ب ً ا أ َ ل ي م ً ا ل ك ن ا ل ر ا س ِ خ و ن َ فِي ا ل ع ِ ل ْ م ِ م ِ ن ْ ه ُ م و َ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ م ا أ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ك و َ م ا أ ُ ن ز ِ ل َ مِنْ ق ب ْ ل ِ ك َ و َ ا ل ْ م ُ ق ي م ي ن ا ل ص َّ ل ا ة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 و َ أ و ْ ح َ ي ن َ ا إِلَى إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ و َ إ ِ س م ا ع ي ل َ و َ إ ِ س ح ا ق َ و َ ي َ ع ق ُ و ب َ و َ ا ل ْ أ َ س ْ ب ا ط ِ و َ ع ي س َ ى و َ أ َ ي ّ و ب َ و َ ي و ن س َ و ه ا ر و ن َ و َ س ُ ل َ ي ْ م ا ن و َ آ ت َ ي ن َ ا د َ ا و د َ ز َ ب و ر ا وَرُسُلًا قَدْ ق َ ص َ ص ْ ن َ ا ه ُ م ع َ ل َ ي ك َ مِنْ ق َ ب ْ ل و َ ر س ُ ل ا ل َ م ن َ ق ْ ص ُ ص ْ ه م ع َ ل َ ي ك وَكَلَّمَ اللَّهُ م و س ى ت َ ك ْ ل ي م ً ا رُسُلًا م ُ ب َ ش ِّ ر ي ن َ و َ م ُ ن ذ ِ ر ي ن َ لِئَلَّا يَكُونَ ل ل ن َّ ا س ِ عَلَى ا ل ل َّ ه حُجَّةٌ بَعْدَ ا ل ر ّ س ُ ل وَكَانَ اللَّهُ ع ز ِ ي ز ً ا حَكِيمًا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 إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و ظ َ ل َ م ُ و ا لَمْ ي ك ُ ن ا ل ل ه ُ ل ي َ غ ْ ف ِ ر َ ل َ ه ُ م و َ ل ا ل ي َ ه ْ د ِ ي َ ه ُ م ط ر ِ ي ق ً ا إِلَّا ط َ ر ي ق َ جَهَنَّمَ خ َ ا ل ِ د ي ن َ فِيهَا أ َ ب د ً ا وَكَانَ ذَلِكَ ع َ ل ى اللَّهِ ي َ س ِ ي ر ا يَا أ َ ي ّ ه َ ا النَّاسُ ق َ د جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ ف َ آ م ِ ن و ا خَيْرًا ل ك ُ م ْ و َ إ ِ ن ت َ ك ف ُ ر و ا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ف آ م ِ ن و ا ب ِ ا ل ل َ ه ِ و َ ر َ س ُ ل ِ ه ِ وَلَا ت َ ق ُ و ل و ا ث َ ل ا ث َ ة ٌ ا ن ت َ ه ُ و ا خ َ ي ر ً ا لَّكُمْ إ ِ ن ّ م َ ا اللَّهُ إ ِ ل َ ه ٌ وَاحِدٌ س ُ ب ْ ح ا ن َ ه ُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ل َ ه مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ م ا فِي ا ل ْ أ َ ر ْ ض و َ ك َ ف َ ى ب ِ ا ل ل َ ه ِ و َ ك ي ل ً ا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته و ا س ت ك ب ر فسيحشرهم إليه جميعا فَأَمَّا ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا و َ ع م ِ ل ُ و ا الصَّالِحَاتِ ف َ ي ُ و َ ف ِ ي ه ِ م أ َ ج و ر َ ه ُ م و َ ي َ ز ي د ُ ه ُ م م ن ف َ ض ل ِ ه وَأَمَّا ا ل ذ ِ ي ن َ اسْتَنكَفُوا و َ ا س ْ ت َ ك ْ ب َ ر و ا ف َ ي ُ ع َ ذ ِّ ب ُ ه ُ م عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ ل َ ه ُ م م ِ ن د ُ و ن اللَّهِ و َ ل ي ًّ ا وَلَا ن َ ص ي ر ً ا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 إ ن ا م ر ُ ؤ هَلَكَ ل َ ي س َ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا ن ِ ص ف ُ مَا تَرَكَ و َ ه ُ و يَرِثُهَا إِن ل ّ م ْ يَكُن ل ه َ ا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ث ْ ن َ ت َ ي ن فَلَهُمَا ا ل ث ّ ل ُ ث َ ا ن ِ م ِ م ّ ا ت َ ر َ ك و َ إ ِ ن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ا ل ْ أ ُ ن َْ ي َ ي ْ ن ِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ